بَدَأَ عَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنًا فَرَسَخُوهُ مِنْهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَكُنَّا قَالُوا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِذُرِّيَّتِكَ فَلَا يَخْرُجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَن تَدْعُوَ فِيهَا وَلَا تَخَافَ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة خلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصبان عليهما بورق الجنة وطفيقا يقصبان عليهما بورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها فبدد لهما سوءاتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبره ربه فتاب عليه وهداه قال ان منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما يئس مني هدا